وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُوهُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْ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 جَبًا فَبِئْسَ الْقُرْآنُ مَن يَخَافُ عِندِ بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرأ فالجاريات يسرا الْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَا صَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ